حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء علاقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة تويجت بالإخاء وريضا وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح صاطع بالصفاء علاقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة توجت بالإخاء وارض وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح صطيع بالصفاء نهجنا آية من إله السماء هدى سنه ختم الأنبياء أيها الصحب فل تسمعوا للنداء نحن إخوانكم حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة توجت بالإخاء ورضا وسرور دائم وصفاء منجنا واضح ساطع بالصفاء حلقات البراء هي رمز رمز العطاء صحبات حقة توجت بالإخاء وارضا وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح صاطع بالصفاء علاقات حلوى هي رمز العطاء صحبات حقة العطاء توجت بالإخاء وارضا وسعور دائم وصفاء Mashtah, Nandu na watujah. Salat yarub al-sada.